لم يبين هنا ما هذا الذي يتلى عليهم المستثنى من حلية بهيمة الأنعام ولكنه بينه بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وما ذبح على النصب فالمذكورات في هذه الآية الكريمة كالموقوذة والمتردية وإن كانت من الأنعام فإنها تحرم بهذه العوارض والتحقيق أن الأنعام هي الأزواج الثمانية كما قدمنا في سورة آل عمران وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد من العلماء بهذه الآية على إباحة أكل الجنين إذا ذكيت أمه ووجد في بطنها ميتا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذكات أمه ذكات له كما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد وقال الترمذي إنه حسن ورواه أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى واذا حللتم فاصطادوا يعني إن شئتم فلا يدل هذا الأمر على ايجاب الاصطياد عند الإحلال ويدل له الاستقراء في القرآن فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز نحو قوله هنا وَإِذَا حللتم فصطادوا وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وقوله فالآن باشروا هن الآية وقوله فإذا تطهرنا فأتوهن الآية ولا ينقض هذا قوله تعالى فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية لأن قتلهم كان واجبا قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة سواء قلنا إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله فسيح في الأرض أربعة أشهر أو قلنا إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقوله وإذا حللتم فاصطادوا فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاقها في قوله فإذا انسلق الأشهر الحرم الآية فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الوجوب وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا أمر بعد الحظر والصحيح الذي يثبت على السير أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن كان واجبا رده واجبا وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح ومن قال إنه للوجوب ينتقض عليه بآيات كثيرة ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم انتهى منه بلفظه وفي هذه المسألة أقوال أخر عقدها في مراق السعود بقوله والأمر للوجوب بعد الخطل وبعد سؤل قد أتى للأصل أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذ المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير وقد تقرر في الأصول أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف وغير التام المعروف بإلحاق الفرد بالأغلب حجة ظنية كما عقده في مراق السعود في كتاب الاستدلال بقوله ومنه الاستقراء بالجزئي على ثبوت الحكم للكلي فإن يعم غير ذي الشقاق فهو حجة بالاتفاق وهو في, في البعض إلى الظن انتسب يسمى لحوق الفرد بالذي غلب فإذا عرفت ذلك وعرفت أن الاستقراء التام في القرآن دل على ما اخترنا واختاره ابن كثير وهو قول الزركشي من أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الحكم إلى ما كان عليه قبل التحريم عرفت أن ذلك هو الحق والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أنصدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا الآية نهى الله المسلمين في هذه الآية الكريمة أن يحملهم بغض الكفار أن صدوهم عن المسجد الحرام في عمرة الحديبية أن يعتدوا على المشركين بما لا يحل لهم شرعا كما روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم فأنزل الله هذه الآية انتهى بلفظه من ابن كثير، ويدل لهذا قوله قبله ولا آمين البيت الحرام وصرح بمثل هذه الآية في قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم. على أن لا تعدلوا اعدلوا الآية وقد ذكر تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن المسجد الحرام بالفعل على قراءة الجمهور أن صدوكم فتح الهمزة لأن معناها لأجل أن صدوكم ولم يبين هنا حكمة هذا الصد ولم يذكر أنهم صدوا معهم الهدي معكوفا أن يبلغ محله، وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي وأن الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات الذين لم يتميزوا عن الكفار في ذلك الوقت بقوله هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا لجان مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه بان يطيع الله فيه وفي الحديث اد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق مبين أنه دين سماوي لا شك فيه وقوله بهذه الآية الكريمة ولا يجرمنكم معناه لا يحملنكم شنآن قوم على أن تعتدوا ونظيره من كلام العرب قول الشاعر ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا أي حملتهم على أن يغضبوا وقال بعض العلماء لا يجرمنكم أي لا يكسبنكم وعليه فلا تقدير لحرف الجر في قوله أن تعتدوا أي لا يكسبنكم بغضهم الاعتداء عليهم وقرأ بعض السبعة شناان بسكون النون ومعنى الشنآن على القراءتين أي بفتح النون وبسكونها البغض مصدر شناه إذا أبغضه وقيل على قراءة سكون النون يكون وصفا كالغضبان وعلى قراءة إن صدوكم بكسر الهمزة المعنى إن وقع منهم صد عن المسجد الحرام فلا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بما لا يحل لكم وإبطال هذه القراءة بأن الآية نزلت بعد صد المشركين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية وأنه لا وجه لاشتراط الصد بعد وقوعه مردود من وجهين الأول منهما أن قراءة إن صدوكم بصيغة الشرط قراءة سبعية متواترة لا يمكن ردها وبها قرأ ابن كثير وأبو عمر من السبعة الثاني أنه لا مانع من أن يكون معنى هذه القراءة إن صدوكم مرة أخرى على سبيل الفرض والتقدير كما تدل عليه صيغة إن لأنها تدل على الشك في حصول الشرط فلا يحملنكم تكرر الفعل السيء على الاعتداء عليهم بما لا يحل لكم والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته